يا الله ياللي ت ع ل م السر و ا ل غ ي ر يواحد ا فوق ا ل س م ا و ا ت علي ياللي توجه لك كثرة ي ا ل م ط ا ل ي ن أطلبك يا المعبود تحفظ عيالي. يا الله تحفظهم عنا ى ل شين والعب ي ودعتك ياهم وهذا سؤالي ل ي ل ت خ ا م س رواح وهاجعت الذيب شلوا عليه رواح لا شمالي الجمس لا ت س ر ع ت ر ى صابني رعب أشوف أنا قلبي بداباهج فالي فجاك ر و ق القلب ر س ا ل م ن ا د ي ب هم ثروتي هم عزوي ت ر ا س مالي يالله يالي تعلم السر والغيب يا واحد فوق ا ل س م ا ت علي اللي تواجهك كثرة ي ا ل م ط ا ل ن أطلبك يا المعبد و تحفظ عيالي. طلا و ل س ف ر ما هو بذنب ولا عيب يجعل لها لهم سماح وعدل ا ي ي ل ي ت ن ي الخمس الركبة لا صاحب حتى أني أ س ت ن س ويرتاح بالي. ي و ن ا ل ص ق و ر ا ل ل ي ت س ا ب ق ع ل ل ا ى ط ي ب و د ك ت م ا ش ي ه م ت ش و ف ا ل ك م ا ل ي ب ش ا ش ة ب و ج ه ه م ت ع ر ف ف ل ط ي ب و ا ل م ث ل ه م ت غ ذ َ ب ا ن ا ت ا ل ر ج ا ل ي يا واحد فوق السماوات علي اللي ت و ج ه ك كثرة المطالب أطلبك يا, يا المعبود تحفظ عيالي دروب المراجل دارس ناهب تدريب من ف ض ل ربي ما مشوا ب ا ل خ ا م ل ي قبيته ممد ا ل ل ي ن ب ت ع د ي ب طب الأصل ومع الربن الخوالي ما خيب وظني ولا قلت كذيب والكذب مالبه ولا له مجالي. الكذب ما لي به و ا ن ا ع ر ض ي شاب و أ ر ج ي من الله يغفر ا لي مظالم الله يليت ع ل م السر والغير, والغير يا واحد فوق السماوات علي الليت وجهلك ا ل م ط ا ل ที ط ل ب ك ي, ي <ت ص في> <ت ص في> ا ا ออภัยที ف มาสายขออภัย ن ا ่ ل าสายขออภัยท ي ่มา وقيل عثرات علينا ثقيل ط و ل سفرهم في ديارا جانب تكفوني لا تبطون ردا وعجالي ت ر ى ي ا حسب كل يوم ن ب ت ر ت ب وعد س ا ع ة الضحى وليالي تطلع علي الشمس والمغرب ت غ ي ب لجاس ودليل زاد ارتجالي الله اللي تعلم السر و ا ل غ ي ر يوحد ا ا فوق السماوات علي اللي تواجهك ل أطلبك يا ل م ع ب و د تحفظ عيالي.